وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَالْمُن وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ عَمَلُ الْخَبَائِثِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَفِهَ فَاسِقِينَ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 وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءًا فَأَخْرَطْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَدَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ إِذْ يَبْنُونَ وَمَا نُنْفِقُ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنْ لِحُكْمِهِمْ شَاهِدًا فَفَهَّمْنَا هَٰسُلَيْمَانَ وَكُنْ لَنَآتِيَنَّ حُكْمًا وَعَلَى الْماءِ وَسَخَّرْنَا مَا عَدَّاهُ دَجِبَالَ لِيُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وعلمناه صناعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون